وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجِسَامُهُمْ وَإِنَّ يَقُولُونَ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَأَحْذَرْهُمْ قَالَتَ لَهُ اللَّهُ أَنَّا يُؤَفَكُونَ